كتبوا هذا الجدول يا اخواني تبوه بسرعه في نساء في نساء طيب الجدول عباره عن تسع مربعات ثلاثة 3 × 4 3 اعمده و صفوف عشان اللي مش شايفين يسمعوا العمود الاول اول خانه فيه فارغه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 اوراق الاسئله ممكن ممكن ورا الاسئله ولا لا في واحد بيبعت مثلا مين اللي رفع ايديه ثاني اللي رفع ايديه بتاع قولنا يديله عم رفع اللي رفع ايديه اخر ورقه دي لازم خالص تمام انا كده اللي عديتهم خط هعدي حد غيره طيب الله ركزوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذا الله الذهب والفضه الفضه الفضه الشعير ناسه والبيت طب بس بس قول لي الاخباريه او اخبار الجمهور قالوا الفقهاء قالوا احنا الباي في واحد وحليفه قالوا لا ذكر هذه الاشياء وما كانت تتفهم في العلم ان شعبه هو هو في الموضوع ده قالوا ما هي عندنا قالوا دول باثنين دول ده موسوس ونادس وهكذا ما في بس شديد كل موجود وهكذا تضاف يبقى تضافه وداعمه لكن في حاجه المنح والقمح والمدفع علميه يكمل ما فيه زي زي المجد جنس ده الفلوس منها جنس جنس السلطه يعني جنس الرجال امراه في جنس جنس النساء مع انه رجل طويل والطير والحكم والطالع والغضب والمصري والجندي بس جنسي واحد وجنسي ايه وثلاث انواعه مختلفه الدهب عشر اثناشر 12 21 كل واحد وعشرين كلهم ايه كلهم جنسي واحد دهب جنسي دهب من البلد حتى لو ثلاث هو من جنسي واحد بس الكلام الرقص عندنا انواع والرز عندنا انواع الحاجات دي لكن كل انواع الغزو تحت جنس ايه تبني بقى الغزو الصيني وغزو مصري طويل قصير تصير القطيله تصير القطيله من يشعر انه ايه تصير الجنس دي جنس يبقى الجنس دي منه انواع بدايات الاجناس الكثيره ممكن تبعديها عدة واحده الرجال والنساء جنس الجنس لكن يوم عندنا واحد اللي هو ايه بابا ده شال ده بابا ده ايه ده وهكذا الشيء ممكن اجنته مختلفه تستخدم فده جلد وده لكن متفقين في العلم ده جين وده جين وده جين ده جين قائم على ايه والورد دي كلهم ايه كلهم على في في الناس اشتركوا في حاجه ثانيه هلا يكون في كل متفق إن اشدت الضغط واذا جه شيء هذا اجتهد فيها لازم اجتهاد لازم قولوا لي كده ما اجتهد فيها الناس ولا يختلفوا ما فيش حتى لو توافقوا ما شاء الله متفقين في كل شيء لازم يختلفوا عند الرياح لازم دي سنه الله عز وجل لكن الحق لازم يكون مع واحد. بس لازم يكون اجتهاد صحيح لن يستحق ان يكون الاجتهاد شرعي غير كلمه تشريع الاجتهاد شرعي يمتلك مبني على الاخر له الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو الاخر هو شرع من قبلنا عندما قال به وهكذا يبقى ليه في اصل في الكلام لكن الحاجه لما ملهاش اصل ده اسمه تشريع ده بقى اللي بنقف فيه ونعل صدمه ونتخانق انت كده بتشرع من دون الله تقول لنا حاجه بعيد عن الشريعه احنا عايزين الشرع او حاجه طالعه من الشرع ليها اصل شرع ودي طالعه منه لكي تطلع حمل دماغك انت دماغك مش احسن من دماغي أنا دماغي أحسن منك 1000 مره لا انا أحسن مرة. لا ده أحسن, أحسن, أحسن لا ده أحسن؟ ده أحسن لا فضلا على اعلى من اللي بتفكر تكلمني وبالعلم اكلمك هتكلمني بقى بالتهين انت بتفهم ايه الا انت اللي وبتفهم نتكلم بدون الله هنكتبع. لا مع السلامه دي مش الان بدانا نقول ان فيه تفاضل وفيه في تفاضل وفي نتيجه في ربط وفي ربط نتيجه وانا بتكلم في النتيجه قلت لكم بس اذا اختلفت الاجناده جاد ف نعرف بقى ايه اللي يجوز الا الان انا حطيت لك جدول العمود الثاني فيه بيعدل عن جواز التفاضل وعن جواز والعمود الأخير النسيئة يجوز النسيئة ولا ليس أول أو ثاني حالة في العمود الأول اتفق جنسا وعلياً أول شيء تقول علة وجنساً إن العلة أول اتفق علة وجنساً ذهب وذهب يزرع مصادر عشر جرام وثسع جرام يزرع مصادر يبقى لا يجد التفاضل اذا اتفق جنسا وعيدا طب يجد النتيئة ياخد عشر اجرام النهارده ويجيب العشر الثانيه بعد بكر لا يجد يبقى, يبقى اذا اتفق التفاضل ولا جداً وعلة كان جنتا وعيلة آخر كلام إذا يجوز الصفاق ويجب النسيء. أما إذا اختل فجنتا واتفق علة جاز الصفاق ولا يجوز. جذو تل جذ. أول هل أجب على أكثر؟ خلي بال دولة تتفق جنتا وتفق علة صح صح يبقى غلط غلط. دول تختلف جنسا و اختلاف عين غلط غلب الضح الضح دول اتفق علة عشان جابوا لك أذ الكلمة كذب و اختلاف جنس و احد ضح و احد غلب غلط احد تقولنا نرجع و <تصفيق> نضرب انت تلا شو صار في دول دي القاعدة ده القانون دي المعدل هسأل تلا و تلها جوا وما دا مش مش هرد عليه انا قلت لعندي انا بجاوب بالجدول ده وانا قلت لك الجدول اللي عندي يجي الشيخ يفتي بعد يقول له الشيخ ازاي يقول كذا اهو يقول لك القعده اللي بيفتي بها فانا عندي كنت اللي تفتي بيها انت اللي تجيب بها المساله خلاص ذهب قديم بذهب جديد عشره جرام بعشره جرام نسيئه يجوز ولا لا يجوز هنا نتعبر عنها ذهب طيب ذهب بفضه ركز تبع اي تفاعل اتفق فرعنا الى موجود واختلف جنسا يجول ايه وبالتالي ينفع 10 جرام ذهب ب جرام فضه اه ده تفاضل. لكن لازم يكون في, في نفس النجم ما ينفع في المسيح ما ينفع في بكرة هجيب لك الفر بالمناسبة النقود بتاعتنا دي ذهبوا فر ماشي؟ طيب سؤال الثاني ينفع يشتري ركز ده مهم جدا تاجر الملح اللي في البلد ينفع يشتري ملح بالقص اللي يعرف الفعل، اللي يعرف الفعل، لأن اللي بيعرف نهت ألف، واللي مش عارف خلاص مش عارف يرفع تاجر الملح يشتري الملح للتقصير اللي يعرف الفعل، ها في، ها تعرف البيع كلهم مش عارفين، يا حبيبي دي حبيبي يشتري دي يعني بسألك ملح للتقصير يرفع ولا يرفع؟ انا راح أشتري من راجل مدح اشتريت دين الشكاره مال، بكان الشكاره قال بنيه وتهدد عفر ابنته لشرط ينفع من ينفع يقول لي اه ولا لا لا لا لا, لا يا لا لا اللي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت لا لا لا في اللي رفع طب اللي قال لا يجوز يرفع ايده واحد بس انت لسه قايل فين اللي قال لا يجوز هنا بس اللي قال ارفع اللي قال لا يجوز يرفع هو اللي صح نحلها مع بعض ال من داخل الصف الاول ولا لا النقود داخل الصف الاول ولا لا ذك النقود ايه ده نقود يبقى اختلف اختلف ايه جنسا اختلفا جنسا ركز طب العلة واحدة اللي هي ايه ده موجود وده مكين يبقى اختلف جنسا واختلف عله تنين. يبقى يجوز التفاضل يبقى المسيح يبقى ينفع لطا ينفع فيه ينفع ينفع فيه ايوه صاحبه وصلت وصلت اذن يجوز ويجوز التفاهم لاختلاف الجن واختلاف العلم وصلت طيب تاجر ملح بيشتري من تاجر ملح قمح وملح ركز معايا فخذ منه الانف عصر ثلاثا وهذه خض الملحة ايه؟ عصر ثلاثا سألو يا ايه هاخد منك كل شخص ملحة دا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز ليه؟ <تصفيق> اتفقا الناس لاثنين مكيلات واختلفة جنسا دا جنس مالحة دا جنس مال فيجوز التفاضل اه مية الف الف الف عشر لكن ما يجوزش ايه؟ الف. وصل الكلام طب ما <تصفيق> هو النقود يا المفروض، المصروف ليها غطاء من الذهب والفضه يعني احنا فقينا طلعنا 10 10 دي 10 دي 200 200 200 دي مش وطلع فلوس؟ لا تطلع فلوس؟ قد الذهب والفضة الموجودة في خزانة الدور وعلى شكرا ما تجي انت تدور وطلع اوراق وينسي وما ليه بس الدين موضوع التزوير ده لانك بالطبق قبلة مش موجودة اصابة في البالك قل بقى ورق خد اخذ بالك وبالتالي بدأ العلماء دلوقتي يتكلموا اخناها ديرة جدا هي اللي موجودة في البلد دي تغطي او مغطيها ذعب وفضة؟ يقول له لا لا ما نغطهاش لا لا تغطيها لا اغطف عندك ده تغطف ما تغطهاش لأنه لو قلنا ما نغطهاش وما صارت الكلام ديت ما صارتش زهب وفضة نحن نقول تسمى زهب وفضة لأنها تكافئ زهب وفضة دي شيء بس بيوعدر على هذا المشيء مش كارعة دي كده عشان أشيل معايا مليون يبقى محتاج معايا عامل يشيلهم لا شمطة كده صغيره تشيل المليون فجيس عبر قديشي يكتب لك شيء بمئة مليون عشان تشيل ورقة لان ازاي فصالف الاوراق بتعبر عن الشيء عن ذهب نصف مش عايزين في بس عايزين تجاوبوني على قد الحاجه عشان ايه رباء القواعد العامة اذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان ده خلاص كده فقد العافية اخذ يا عمان كمنا بنجيب ميكرافون معانا اذا بيع رضوي بجنسه استرط فيه شطان التقارب من الطرابين في مجلس العهد قبل ان يتفرق ان يفترق قبل ان يفترقا التساوي بينهما بالمعيار الشرعي المكيل بالمكيل والموزون بالموزون أما إذا بيع ربوي برضوي من غير جنسه فيشترق فيه شرط واحد وهو التقاضل من قبل التفرق أما التساوي فليس بشرق وإذا بيع ربوي بغير نبوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض ثلاثة لا يجوز. بيع لا يجوز بيع أو شراء اسهم البنوك الربوية لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقاب نعم دي الصوره الموجوده دلوقتي حديثا ان بعض اسهم البنوك لا سهم السهم ده بيعبر عن ايه بيع فبتشتري اسهم ايه لابد يدا بيد ومثلا بيد واضح نعم وفيما يلي بعض الصور وأحكامها ده طبق اي طبق الصور دي صور تطبيقها عن البعض وفيما يلي بعض الصور وأحكامها باع مئة جرام من, من الذهب بمئة جرام من, من الذهب بعد شهر هذا محرم وهو من الربا لانه ما لم يتقاضر في المجلس اشترى كيلو جراما من الشعير بكيلو جرامين من البرج جازا لاختلاف الجنس ويشترى التقابل في المجلس اذا باع خمسين كيلو جراما من البرج بشاة جاز مطلقا سواء انتقابوا في المجلس او لا ليه ليه يا شباب الشاة دي يتبع ايه ما كيلو ولا موزون ثم معدود نباحها بالوحدة شاي اثنين تلاتة تمام؟ مم. باع مائة دولار بمائة, بمائة وعشرة دولار لا يجوز اقترب ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر او أكثر بألف ومائتي دولار لا يجوز باع مائة درهم من الفضة بعشر جنيهات من الذهب. يدفعها بعد سنة لا يجوز إذ يجب التقابض يدا بيد. إن شاء الله تعالى الجدول ده الجدول ده إن شاء الله ديكوان وتفتح تلك الشوط الكبيرة وتنرى المسائل هتدعين بس السفر تدعين إن الجدول ده لهم لك الموضوع قابل فكر في والإنة مستدقة والمستدقى شو عماليك أبطيلها عشاني وصل لك المفتوض أنت أي نسان من هو ولا طبق عليه الجدول ده ستجيب هو يستولى انا عايز اتقفل عايز تسلم مكاني امم فيس ليه فلابد أن يستفق يتماثلا ولا يكون نسيح فالنظام يكون الزهر بقصير هذا رسل هل هنا نظام الحكومة في نظام مثلا تكافل. مثلا من شهر 10 من عن هذا التكافل التكافل <تصفيق> التكافل من الوزن او ليه الوزن او ليه ما فيش حاجه الثمانيه ما نقولك الثمانيه دي ما هو كان دهب وكتب ما هو كنت روح بتشتري بدينارين الدينار ده يعني ذهب فهمت ازاي فالعشرين دينار معناه عشرين متقال من الدنانير فهمت ازاي فكان هي النقود نفسها اللي في لك ذهب وكب فلما تزور في النقود يحتاجوا الى شيء يعبر عن حاجة حاجه احنا لك وعشان كده الشركات الكبيرة والناس اللي اللي فقض الاقطاب بيفكر في الذهب والفضه يقول لا ده الريال والسعد بتاعهم الذهب والفضه اللي في السوق ده هيمسكوا ميزانيه البلد مش ميزانيه منتهيين ولا مساله الكلام ده كله كلام فاضي ده هو لا ان اقتصاد البلد هو عباره عن ايه ذهب وفضة هو ده اللي ليه خيمة. هو ده الشائع اللي ليه قيمة فصار معبر معظم عن ذهب وفضة طب في حاجة أجل من ذهب وفضة؟ فيه؟ لكن هم دول هم دول اللي مص عليهم الكتاب وهم دول اللي اتفقوا عليهم الناس ومن ممكن تلاقي حاجات أجل من كده لكن في منها تكتشف ان هي دي الحاجة اللي لها قيمة والثابتة قيمة كان لك مواجه معنا بدون اذن هو الذهب والفضه وعشان كده يبقى كل التنافس على الذهب والفضه والواد اللي هيخطر في الفرات على عمال ايه ذهب هي القضية قضية الذهب والفضه فكان الناس عايز الريس ده يبقى ما ينفعش ذهب لان ده اقل حاجه فيه دينار عايز بقى حاجه كده صغيره بس تبقى ارخص تبقى فضه يبقى, يبقى الدرهم فهو لما تسمع درهم يعني فضه دينار يعني ذهب القص فيها كده تفتكر ازاي تقولك اشترى وشاتن بديناريت يبقى اثنين دينار ده مش محتاج وانت من ذهب خلاص اختلفت العملات واختلف كذا فرقنا نديك اللي يعبر عن مقدار الذهب الثالث القره احنا ملاحظين اذا قلنا الربا لازم نقول البديل الشرعي شايف في القران بعد ما ذكر الربا ذكر الايه القرض القرض القرض دفع مال لمن ينتفع به <تصفيق> القرض دفع مال لمن ينتفع, <تصفيق> لمن, ينتفع <تصفيق> لمن ينتفع به ويرد بدله واجمع المسلمون على جوازه شروطه وبعض الاحكام المتعلقه به واحد لا يجوز للمسلم ان يقرض اخاه بشرط ان يقرضه أقوه بعد ذلك اذا رد عليه قرضه او أن يسكنه داره مجانا او رخيصه أو, يعير او يعيره دابته او غير ذلك من المنافع اثنين ان يكون المقرض جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا يصح تبوعه ثلاثة ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي اقرضه لأن ذلك من الربا أربعة إذا رد المقرض على المقرض أحسن مما اخذ منه أو اعطاه زيادة دون شرط أو قبل صح ذلك لأنه تبرع من المقرض وحسن قضاء خمسة أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. ستة من المعاملات الربوية المحرمه ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات فتستطيع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. أو يتفق البنك على المقترب؟ ببنك. أو يتبرق البنك على المقترب؟ مع المقترب؟ نعم. أو يتبرق البنك, البنك مع المقترب على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من قيمة المتفق عليها على أن يودع القرض كاملة وهذا من ذبا وحرام أيضا. صلّى رسول الله. الفرض اسمع كلمه دي وافهمها عقد إرساق عارفين على عقد إرساق؟ انت عقد إرساق اسمع الكلمة مش هتعجبك ناس كتير وكان ويتباني ان يكون البيع بالتقسيط للارفاق في حاجه البيع بالتقسيط الارفاق يعني ايه الارفاق السلع انا بقول لك يعني ايه كلمه ارفاق يعني برفق مش كده بساعدك باب جنبك فهل بيع القسط عندنا بهذه الصوره عمري ما انت لما عدت بحضية نتحاكم يا شيخ انا احتمت للشيخ ده وابدي تقوله وقلت حريس ان اجدينه وارفق بيه اللي ارفقت لي انا عثرت عليه انت بترفي طوله عليه انت عارفين مين كان يبيع بقصة الزمان؟ مين كان يبيع بقصة؟ دلوقتي مين يبيع بقصة من دول اكثر ناس؟ انا مين كان يبيع بقصة بشمون كده؟ انا مش صاحب مال ولا صاحب تجاره جارة حاجه حاجة انا قبيع بقصة طبعا ف... تعرف ما مش عافظة الحرام على خوف كبير ما بتقول فلان كلان حلموا كلان ولا هو كلامك التخطيط هو هذا المقصود من ورائك أنا تاجي عندي مئة سيارة في البحثة كل سيارة بمئة ألف يعني عندي عشرة مليون تركض معاي عندي عشرة مليون بضع عشرة مليون والدلوعة دي مش هديدها في يوم ولا في اثنين ولا في تلاتة ولا في شهر ده ميد سيارة يعني عايزني ثلاثة اربعة سيارة ثلاثين فوجدت في مشكلة قائمة لشخص ولازم يجيب سيارة وهو ما بيملكش إلا خمسين ألف ميد قول الله دم السيارة أصلا هتقعد عندي ثلاثين ثلاثة طب ما كوني عندهان واخد الخمسين دلوقتي وكل شهر خمسة خمسة خمسة, خمسة ده هيدفع اللي عليه لو كانت محطوطه عندي كان زمانها لسه موجوده ثم نرفق بأخي المسلم خدها يا عم والله هو زمان تشايف عادي قال له عفظة الشهر قد عشرة الشهر بيه تفهمني كده البيع بالطاقة مش قادرين نحقق الشروط والنيه الموجوده اصلا عشان لك هنا دي رباويه دي مش شرعيه دي دماغك دي مش اسلاميه قلت ربيت داني يا اطيه انا بصدق السنه انا بصدق ربنا شكرا ربنا يتقبل منا لكن تفكيرك في المعاملات هو تفكير مستر جونسون هناك في اوروبا يا ابني انت عامل زي مستر ايرد هناك دماغك دماغه الارفاق عندنا في القرض وفي البيع بالتقسيط انت ما عرفتش حاجه الارقاف ده انت جعلت الضغط ممكن نوصل لتجاره ويقولك ايه نحن لا نبيع الا بال بالتقصير هو حد يكره يبيع كاش ليه يعمل بيع بالتقصير قالك لا ده بنكتب فيه صح الله ما باس ده تقصير عبد الرزاق ده ما سالت عشان تكتب أكثر تهمني ازاي تقوله ده, ده مش هيسد ده مش قاله لك انا اعرف اجيبه ازاي تعرف تجيبه هو في الاسلام انت بتجيبه عشان تعرف تجيبه دان كان دي لو ما قدرش يتصدق عليه يا تصبر عليه ما لهاش تاني وان كان ذو عثرة فما انتظار الى نيسروا وتصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الصدق في حاجه كبيره جدا يا ريت تكون من اللي تصدقوا اذا اقل حاجه بالنسبه لك انك تمهله وتنظره مش قادر شهر اثنين ثلاثة سنه سنتين 5 عاملين مش قادر راجع عامل ايه الله طب هو هيقتر لا انت يوم ما طلعتوها كنت بقول لك التقسيط ده شرطه ان مفيش زياده شرطه لو اتاخر تصبر عليه شرط انك يعني في الخطه فيها تنظره لما تفضل. موافق تدخل بالشرط ده اهلا وسهلا مش موافق يبقى لا يجوز البيع بالتقسيط بالنسبه لك ان رجل الله قال يبقى بيش حد يبقى بالتقصيد لأن كل الموجودين فعلاً يدوروا بالتقصيد للإستغلاق للرأت الربوية لا للرأت الشرعيه عشان كده الشيخ العلبالي قفل من الباكر قفله من بدري هذا يبقى اسمه فقه واقع اللي قال الشيخ يبقى اسمه فقه واقع لأنه مبني على الأشخاص شرعيه عقل بيش التقصيد لم يكن يبقى بدل ما يقعد طرد بينا لا أنا عندي السلعه وساعته وننزل هنا في البلد طب ما اقدرش هعمل ايه هتصبر عليه يعني كان عن الشيخ يا ربي انا مش قادر ثلاث سنين خمس سنين يا ربي يموت ونلاقي الورقه مش قادرين يسده كمان يبقى خلاص ضاع عليك فلوسك لا مش ضاع لان انت داخل بنيه الإرساق وربنا يديك مثلها اضعاف مضاعف موافق تدخل كده تدخل مش موافق ما تدخلش دي الدماغ الثانيه دي الدماغ التانيه تفسيرك بقى غير إسلامي شوف هتلفها يمين هتلفها شمال ربنا هيضحك عليك يخادعون الله وهو خادعهم تخدع ربنا هيقطن ظهرك تخدع العليم الحكيم ما ينفعش فمن اول اضبط نفسك شرعيا من الاخر كده ها بتبيع بالقف يبقى انت داخل كانك بتصدق ليه شيخ بيع ولا بس الإسلام قال لك لو ما قدرش يتنظره يتتصبق عليه يتستنى وتصبر لغير ما يقدر ييمة تقول له خلاص روح روح أنا أسقط عنك الباقي تتفعش عليك لو قلت خمتين ألف وفيه ألف خلاص وأنا مش قادر أنا عليك وربنا يبارك لك ويضاعف لك هتقول بس كده كتير مش هيشتروا مني إلا لما اكون أقول لك أه أنا مش عايز أتباع بالإرط غير لما اكون فعلا قادر أتباعي وممكن تتطبق عليك يبقى ثلّة الباب اللي أجاب البعض تقسيط مع زيادة الثمن مش الثمن الثمن المشروط بالوقت لا لا لا من الأول بابدل لك بعشر ولا بديه بثمانشة باعلى خلاص خلاص خلاص يا جوز قال لا ده زيادة رضوية. ليه عم الشيخ؟ هو باشترافتها هو قال هكذا زي ما من الأول بقوله الموبايل ده بيني وبينكم الفقهاء وجمهورهم ليه حق في الرد على الشيخ الباني لكن لما نبص للواقع اللي احنا وصلناه له لهم لهم حق الذات ده الناس اخذتها للتلاعب لجواز بيع بالتقسيط مع الزيادة وكلهم حتى الاسلاميين الا من رحم الله متاكد ان الزيادة الاشهر تعني ان انا هزود عليها والا مش في رح يقول لا لا لا انا مش مزود ولا مش فنيتي كده بس انا نسكه انا رابطها بالمركبه خصوصا من وظيفته هتعمل يا توك الله ما شاء فعل ولا هتجري في المحاكم وتبدا تفكر في القوانين الوضعيه المخالفة للشرطه اي والله جلسنا في مجلس يناقد يعدوه من الناس الكبار وما شاء الله ومكتبه في القاهره والناس بتديله في مشكله مالية مع واحد واخد عليه شيء هلا انا اتحكم الشيخ الراجل بس شخص انا هاخد الشيك ده قبل ما هتكلم ولا كلمه انا هاخد الشيك ده انا مش هنطقه على حاجة عشان اضمن انك هتنفذ الحكم بس انا هاخد الشيك ده ليه عادي غيره ايه ما انا خلاص بقى قرات 1 2 واثنين 3 بعد انت ما تحكم وتقوله لا يجوز يقول لك شكرا عن شيخ الله يخليك لينا يروح يرفع ايد فهل ازاي هذا كوف هو ده بيت ده لم يرضى بحكم الشرع، وإلا ليه؟ هو أنا ملزم بحكم واحد ولا فتوى واحد؟ لا مش ملزم، بس ده مش حكم الآن، ده مش مش فتوى دي قضية، وأنتوا اتحكمتم، وانا حكمت فقال الله، قال رسول الله في هذه الشارع، فهو نفقت نفقت المسألة قلت له مخصوص للمسألة، ما لكش ولا حد يقدر يبطل قضية ولا قضي أذى مني في الشرع مجمع القضاة تعلن. قاضي اللي أكبر مني في شرعه إستاذ شرعي منبرط ما يجعشوا لها دمتها الشافعي وإحنا عندنا حكمة المالكية قول له امشي هو أكبر مني قول له أمشي ولا تتكلم ولا كلمه إنه يتحكموا ليك من بقى بنحتاج فتعيثة بلو إحنا مالكية ولا شافعيه ولا حنابيلة بنحتاج الكلمة دي للأخ راح به مروح ولا هنا الأخ سأل نحتاجها ساعتها فتعيثة تفهمني إذا عرفت ليه بقى بيقولوا على مذهب أبي حديثة المعمال لانهم عند الاختلاف بيرجعوا للمذهب ده في الاختلافات الجزئيه مش المسائل النصيه اللي فيها نص فبيحتاجوا القضيه فالكلام ده اخواني غايه الاهميه انقلب لقرارات القرض كل الشروط يكون عقد وارتاح ملفش انك تزوج ملفش ملف انك تشترط على شيء انا هاقرضك بس معرفش سند جايه لا ولا اقرضك حاجه عايز تقرضني كده لله اهلا وسهلا مش عايز في خسارك طيب اقول ايه تجوزني بنت برضك لا تسكن لي الدور بتاعه برضك لا قرض عقد إرفاق أنا عامل كده قرض بسيط ما تشترطش علي أي حاجه خالص مفيش يعني الشيخ تعرف انك في زمن سوق فاهمني ده في زمن سوء هون الآن ده <تصفيق> معاملات مالية تأثرنا مقابل القرد لدفعه ايه ده وقت اللي ده؟ يقول لك بنك ناصر بيجدي قرد غير ده الله الحمد لله ربنا خلينا بيجدي ناصر تروح هناك يقول لك يا رشيك معلش في واحد في المية ايه ده بقى احنا اتفقنا لبنك ناصر ببنك مختارة بيخدش حاجة يقول لك لا لا لا ده دي مصاريف ادارية يعني مصاريف ادارية <تصفيق> يقول لك هو الراجل اللي بيكتب أخذ فلان مبلغ مئة ألف هو ببلاش. ده هو يعد بلاش ده يعد بفلوس ليه مرتب فالواحد ثمية دي بينتبع منها المرتب بتاع الراجل اللي كتبنا كان شيخ ما بيروز رجل بخير. اللي اقترب عصر جنيه واحد ثمية اللي جنيه منه كام عصر طب لو افترض 100 جنيه ناخد منه 10% يعني كام 10 جنيه واللي افترض 1000 ناخد منه كام 100 جنيه واللي افترض مليون ناخد منه كام 100 ألف. ألف ألف واحد 100000 1% احنا هنسيبه 10% كلنا ناخد منه 1000 قلت الراجل اللي كتب بقى. اللي كتب 10 ولا اللي كتب مليون سوريا <تحالك> دي تتحايل <تحالك> على الإجراء على الإجراء انت عامل عقد إرساقه فلديها ثماندر مليار دي بنك بانتناقض خمسة مليون ولا بديها تقرضها للناس قروض غير ملوية أجل انت لديها الناس هات موضوع وضبط أمورك من خمسة مليون دي وخذ مطريفة خمسة مليون بقى أربعة مليون وتتعمية ألف ألف انت بعد كده لما خسر الناس يخرجونهم من مليون وسبعمائة ألف ويأخذ مليون ورجع مليون، ألف ويرجعوا مليون ويرجعوا مليون ويرجعوا مليون ويرجعوا. عقد القرض فيهوش أي منفع؟ خالص المنفعه تيجي عظيمة ولكنها فين؟ في الآخر، فالقرض يرفعك ارتفع ينزل ذيك الأرض، اطلعك في كان قرض إسلامي ينزل ذيك أسفل سافلين إذا كان قرض ليه؟ الله باب الله الرهن جعل عين مالية وثيقة بلين ليستوفى ليستوفر منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء وهو مشروع الأحكام المتعلقة به واحد لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب ولا رهن ما لا يملك لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه اثنين ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته ثلاثة أن يكون الرهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه أربعة ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الله خمسة لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه ستة المرهن أبانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي فإذا حل الدين وجب على المدين تدابه، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه وعذره حتى يوفي الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. الرهن، الرهن هو جعل عين مالية وصيحة بينه. كيف نوفق الديون في الإسلام؟ قبل هذا الكلام على بعض. لما تدي واحد دين أو يبيعه بالإسر؟ وعايز تضمن انه مش هيلعب بيه ماشي انت قلت لنا القاضي سابكم الرغه كلام جميل ودا انا مش حاضن فلوسي ولا مش من حقي من حقي انا اخو اخي طلع ما شاء الله محترم اخو اخي تاني طلع اي كلام كيف اوثق هذا الرهن خليكم معايا يا شباب بموتك جدا لما النور بيتقطع ببقى في منتهى التعادل بس تيجي بقى الصحابه كانوا بيشتغلوا ازاي ما بيسمعوا الدرس في الضلمة. ايه المشكلة يعني صلى الله كيف نوثق الديون في الاسلام اضمن ازاي فلوسي ترجع لي وما حدش او انا عليه طب لو طلع ابن ستين في سبعين ضلالي ونصاب وبيلعب بي. أضمن نقول له تضمن بثلاث اشياء تضمن بايه? في الاسلام ثلاث اشياء. الشهود. الكتابة. اكتبوا بسرعة. الره. الشهود والكتابة والره. عايز تضمن الدين بتاعك? ييجي اثنين شهود. عايز تضمن الدين بتاعك اكتب وامضي انت وهو ويشهد الناس. عايز تضمن خد منه رهينة. انا بعتلك راديو ثمنه الفين ثلاث تلاف وانت ما معكش غير تلتمية ربعين وتقول لي خد جهاز المحمول ده عندك راه. يعني خد جهاز المحمول عندك راه. يعني جعلت عينا ماليه وثيقه ما مكتوب عليها في المذاكره المحمول ده اسمه العين المالية يعني حاجه عين عين ما تكره ما في نقديه وفي عين ماليه خد العين المالية ده وثيقه حتى يستوفيع ايه دينه لغايه لما ياخد الدين اللي عليه اذا تعذر الوفاء اخذنا من الايه من الرهينة من هذه العين المالية طيب اول ما جاء وفاء الدين يقول بات بيع الحاجة اللي عندي لا قال لك الحاكم اللي يجعل انت تتقاضى انت وهو يقولوا انا عن عندي رهينة الحاكم اللي يعمل مزاد، ليه ممكن الرهينة تبقى اكتر من ثمنها، انت عليك خمسمائة جنيه وديت حاجة رهينة بألف ييجا هو يبيحها حد يا جماعة يشتري المحمول ده والمحمول الفين جنيه واحد يقول له بخمسمائه يقول له ماشي ماشي خدوا بخمسمائه ما هو التاني معروهش ليه غير كان غير خمسمائه أنا خدت فلوسي بقى كسب بربع حد قال له ما يسدش ممكن تصدمه، جمال الشر وكله جميل انه بيحمي الطرفين دايما عكس قوانين البشر لو عمل قوانين للمالك يظلم المستأجر ولو عمل قوانين للمستاجر يظلم المالك أذن فهنا اشترطوا ان يلقون بالموضوع ده القاضي المسلم الشرعي أذن على الباب الله Thank you. شريعة رب الناس تشريع للناس جميعا فيدخل البائع والمشتري المؤجر والمستأجر المالك وغير المالك يدخل فيها الجميع وتصلح الطرفين وبالتالي تخيلنا ما مديره الجهاز ده خلقها نرفع القضية للحاكم وقلت له هل الجهاز ده رهينه جهاز تاني غير الاول. قال لك لا. لازم نوصف الرهن ونقول له ايه بالضبط? جهاز كذا كذا كذا كذا كذا. معايش? لازم نوصف. طب افترض ان الرهنة او الرهن كان كلبا. يروح للقاضي يقول له معايا رهن كلب. يقول له خلهولك. لان الكلب لا يزعم له الشعر وخدنا انه لا يجوز بيع الكلب يبقى مش هيقدر يتوفي منه خنزير مش هيقدر يتوفي منه قاله بتاعه في ايدو ديان ولا جيتار ولا ديانه مش لشان اعرف نزعه ولا نتوفي كمان منه دي الشروط اللي انت خلصوها نهايه طيب ازاي واخد للاكل ان هو مالك للراحه انا لحد الجهاز هو مش فاشل وش محمد بدر راح وديني كذا ما انا مش مالك فيه ازاي اتفضل فيه فأنا أكتب لو أنك ببيع أكون جائز التطارق أكون مالكاً للمبيع فقط أكون مالكاً للرد طارق طيب أنا أستطيع أن الجهاز ده أمان للشيخ محمد يستعمل الجهاز ولا لا يستعمله الجهاز ده باقي ويشب ليه نفقة يبقى ولا يميز يده عليك أمان عين يقفل عليك اللي بكشبين عنده مع الأنوار بتاعته ولا يغضب منه طب لو كان يصراهينه جمل. لو كانت جمل. بياسر ويشرب مين اللي الات وشرب ممكن لو كان مال التقال؟ الراب نفسه. هو جذب عليه؟ يبقى محمد ممين بشيره عليه. قالوا لأ عندك الجمل اتكيل ويسرده وهو عندك رهيم. خلاص يبقى يركبه ويحلده ويسرق منه وكل حاجة. يقول ذلك؟ بالنسبة لك ينفقها. لأن الجمل اططا بتاع مين؟ بتاع الرجل؟ المدين اللي دي رهينه بالدين وواحدا طيب السلم السلم والسلم بمعنى واحد وهو بيع سلعه آجلة موصوفه في الذمه بثمن مقدم وهو مشروع شروط يشترط لصحته الشروط المتقدمه في عقد البيع ويضاف اليها الات واحد ان يكون المسلم يكون فيه المسلمة. أن يكون المسلم فيه أن يكون المسلم فيه. ان يقول المسلم فيه مما يمكن ان صفاته سواته او وزن او زراعه حتى لا يؤدي الى السنة. معرفة قاضي المسلم فيه بمعناه الشرعي فلا يصح في مثيل وزن ولا في موزون كيلا ثلاثه ان يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزه له اربعه ان يقول دينا في الذمه خمسه ان يكون مؤجلا ستة ان يكون الاجل معلوما ومحددا من الطرفين سبعة ان يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الاجل حتى يسلمه له في وقته فان لم يكن موجودا فورقه في الشتاء لم يصح لانه غار قبل أن تقل إلى مئة سنة الرهن إذا تسد أو طرق عند الرجل اللي حبث في بعضنا عليه حاجة؟ لا يضمن أي حاجة مؤمانة يبقى صاحبها لا يضمن إلا بالتفريط أو السعاد التفريط ده إيه؟ الرهن الجهاز ده وهو حفظ الجهاز عن مبيت ضيف يخرج بتاعة اللذر تدخل أي حاجة إزامة كانت تخدم في جهاز ده, ده يبقى هو فرق او تعد مفوض ما يستعملوش بيستعملو فهو يستعمل ويعملنهم كسر يضمع يبا التفريق او استعد يضم مصالات ولا تعد فلا يضم ده يستلم بالنسانية ده موصوف في الزمن ده يبا والسلعة ركتة آجلة ده الشرطة لقد كانت دينا السلعه دي عندي في ذمتي دي رقم 4 والسلعه اللي انا في ذمتي وده له اسم معين تماماً تماما في كيل معلوم في وزن معلوم في مواصفات معلوم جهاز نوكيا موديل كذا رقم كذا اللي كذا وكذا اللي لونه ديتي اللي شكله فين بالظبط حتى انهم لما كانوا بيسلموا في الكاش او في نعذه كانه بيتغزل في عروه ده الموضوع كده كلمه حوالين عليه مش عارف ايده ورجله ايه وايده ايه انت هتتجوز يقول لك لا لازم نوصف المسلم فيه فاهمين ازاي عشان عند القاضي ما تحصلش تنازع تقرا اللي مكتوب وتشوف الحاجه بعد ما تيجي تقول اي هو ده تجيبه بنقط بخراط بل ده وانت معرفش العقد مع ولا شفته غير تعرف الايه القصد فالوصف لازم يكون معلوم يعني يكون معلوما واضح ما بين موزون إيه شكله عدده نوعه مظهره ثلاثه كل حاجه ان يكون الاجل معلوما هتسلمولي امتى خمسة فبراير 2014 يبقى ده الوقت لا بد ان يكون معلوم لكن ماشي لو انت على الله لا يا حبيبي التلم الى اجل معلوم يا شيخ طريبه هنا ودار الكلام ده طبعا عارف انك هتجيب تبع على الله لا يبقى العقد باء يبقى ده عقد تلم مؤجل دي شروط بس غير شروط البيع يقولك لك احنا متراضيين ده شرط يبني ابني شرط لسه في شروط ثانيه الناس ما بتحفظش في البيع والشرا غير ان احنا متراضين هو راضي وراضي ليه قوانينهم الوضعيه بالشكل كده لذلك حلو الدنيا في الطراه امام راضي هيودى ما ياخدش حاجه قولوا شكرا اصحكم الله انتم راضيين جزاكم الله خيرا مين قال الكلام ده في شروط وفي ضوابط شرع دين الشرط يا شرط مختلف فيه كل المتن فيه مما يجب وجوده عند حلول الحد لما هو خلفنا في الروبه في الشتاء تيجي ازاي هو الرطب في الصيف هيجي في الشتاء ازاي طبعا دلوقتي احنا بقى بالصوبات الزراعيه بقول لك بالظروف ممكن ما غيرناش الفتح يبقى احنا ماشيين على نفس التخ يمكن وجوده بالصوبات الزراعيه خلاص لا يمكن وجوده لكن لو شيء لا يمكن وجوده في ذلك الوقت انك لا لا انا لا, لا ما نعملش عرض ثاني طب ممكن يوجد اه ممكن ولاد دمتي وقفوا كذا الى اجل كذا الشرط المهم جدا انك تدفع الثمن كاملا تديره فلوس كلها تقدر تقدر تديله فلوس كلها ويجيب ويجيب لك تلعب على التل تدي ولا تديش فهقولك لك ما تديش خلاص هقف اللعب ده زي الحرق وزي البيع لتخطيب بس انه بدل عجل انه بدل اتكلم المشتري فيه اتكلم السلوث كلها المرة كنت فتباكلم البائع تقدر لو ما كدش شوفوا ازاي الشرق فتحالنا انا عايز باشتري السلعة ومش قادر اكتبع ثمنها خلاص في بيع لتخطيب بشروف طيب انا اقدر اجيب السلعة بس ما معيش فلوس. النتائج دي في الدور فتحنالك باب السلام. مع ان الاصل انك بعت مالا مالا تملك يبقى ده عنه مش كده لكن فتح لنا الباب الشرع فتح لنا الشرع الباب فهمتوني ازاي في ناس بقى يقول لك ايه مش الشرع فتح الباب في السلم بعد ما حرم بيع مالا يملك راحوا فاتحين الباب في كل حاجه قال لك للاحتياج وكل مستحسن شيئا فتح له ذلك وسبحان الله عندما يجب أن يجربوا أمثلة للاستهتاد يقول لك من القرآن هل من السنه السنة؟ صدقوا بصور صدق فعلا من الإجماع؟ استهتاد من الكتاب والسنة والإجماع؟ ما شو اسمه استهتاد؟ سيبقى دليل هو القرآن الدليل هو السنة دليل هو الإجماع حلال حلل بالاستهتاد؟ ولا بالسنة؟ ديت من اسلف على فكره مختلف او سلف فده في كلام معلوم او وجه معلوم الى اجل معلوم الا يبقى لاننا تحتمل ولان الشرع شرع فسبحان الله برد السند عايزين يقولوا خالص خالص هتقول لي ليه القياس انا لا مش تحتمل القياس القياس عنده نفس الشرع المبني عليه بس يتحد في العلم ولازم يتحد في العلم لكن انا فيش استحف العلاء ده ده بيستحفن ان الندائي حلال ومن ان العلاء لا يملك حرف لأ ما استحفنش هذا استحتان الشريح هذه هزي... روضة من رب العالمين فتحوا الباب للإستحتان على حد الأمثلة دي. ومن هنا بدأ يظهر عندنا حاجات جديدة خالص خالص خالص في موضوع المصلحة وعدم المصلحة فتحوا الباب للإستحتان على البحر على سبيل فتحوا على البحر خلاص دي انت بتقولوا دي بتحتاج وجعلناه اصلا انت تاخد دليل الاستحكام اه اشله من ابيه من اصلي ليه اذا كنت هتفهموا الفهم بتاعكم ده هو يبقى ما حدش من الفقهاء قال بيه اللي لعبه الاستحكام قلبي فلان وفلان من كذا وكذا وقال لكم كذا اقول له مفيش حد قال لي في دماغك ده اللي بتحتاج عنه لما انت كتبت وشرحت للطلبه بتوعك استحتان بالقران استحتان بالسنه استحتان بالاجماع وحطوا استحتان بالقياس وردوه قالك ازاي تحسن بالقياس يبقى هو القياس مش الاستحسان ايضا عند قال بالقياس وهم جمهور العلماء معايا اخواني آه لكن المشكله انك بتفرع من القياس استحسانات دي مصيبه كبيره جدا تيجيلي ازاي يبقى دخلت وبتقيس فرع على فرع لا انت بتقيس على الاصول مش على الفروع فيبقى ان دراجك مش دي حلال ودي حلال ودي عشان ودي عشان دي لغايه لك لحاجه هو حللها قياسا على شيء والحاجه اللي بعدها بتحتالي طب الحاجه الثالثه يقصها على اللي في اول مره فيطلع لنا شرع جديد وحاجه جديده خالص وانت في دماغك ما هو شرعه مش ده اصلا من اصول الشريعه لا يا أخواني أمامك طلبة العلم أدام بقى خدمة اجتماعيات وسياسيات الكلام ده لازم تدرس خصوص ومش تجريتها دراسة طائرة لا دراسة المتعمق المتعصر لأنك تتلم في قضايا تقص في أمة إذا لازم تجريتها دراسة المتعصر وتشوف الكلام ده صح ولا غلط. ارتفع في إيه وعلى إيه وارجعنا لإيه هو الابتحسن تشريح في إذادي ده قول الصحابي اختلفوا في تشريح في إذادي ولا لك إذا ا اه عليه؟ لا بابا نتبعوا لهذا الكلام فالسلم بيسموه استحتام بالسنة لا السلم تشريع بالسنة خلاص؟ الله أخي يقول لو سمحت لا نريد فك شباب الاسطلة حتى يتسمى لها انها أصبر قدر ممكن. يمواقض يقعين الثاني لا لا استحتام الاسطلة حتى اقترب الاسطلة ويتستميحوا لي في ذلك فأسهلوك نريد عدم فتح ذلك الثلاث حتى يتسنى إنهاء أصبر قدر ممكن اللي واضح عثم ده طب اللي مش موافق الفعيد ايه رأيكم دي شورة دي وبالديمقراطية دي شورة ليه دي من... <تصفيق> أنت تقول لي من غير ليه؟ اللي هو في حاجة <تصفيق> من غير ليه؟ مش ديمقراطيه كنا اجنبيه بس حاجه ساعيه واذا الشوره احنا عندنا الشوره الحمد لله مش محتاجين القاضي طيب دي كده بيها يا حتى. يعني يعني نفتح <تصفيق> احنا فاشت الله يكلم ممكن نفهم حتة الغراء وإن كلها أجلها تعالى ده ده أحمد ومتبع لما أتسلم أشرح نسكب الكتاب ده بأدلة وقوال أئمة وهطفة ويجي رخي يتقال لي وقول لي يا شيخ الله يكلم يعني إيه السلامة ما ردش عليه هقول له لا. هقول له ده الدور دولة ده مستوى زي طالب جاي يورد كل الظلم وبيصنع ويسالني عن سؤال يقوله هو البنكريات يعني ايه اقول له يروح في تانية تاني ويروح يشوفك في حتة طب فنفس بنفس الكلام الحتة ديت للمبتدئين فما كانش المبتدئ يذهب المعنى يبقى مش هيفهم بعد ده اللي مخليني فاكين باب التسهيله اكتر من المستويات اللي المتقدمه فاحنا فاسينه برضه واقلينه يعني مش احنا لو رفعناه على البقري مش هنخلص هنضمنه خالص فاحنا يعني ايه وقف بقى اتفضل يلا نبدا بالحواله والمكاي ولا يقال حواله ولا وكاله ولا كفاله عشان ما حدش عشان يقراها غلط تمام بالفتح ليه ما فيش وزن فعاله في ده في اللغه العربيه موجود فعاله في, في زبالة وكناسه دي عوره الحمل قصدنا فالذاب الثالث الحوالث هي نقل الدين من زمة المحيل إلى زمة المحال عليه فإذا أحال المدين دائنه على غسر فليقبل الحواله فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجع على من أحاله لأن الفلس عيب ولا يضابس عارفين يعني حواله؟ يعني يعني له ثاني يعني يعني ايه حواله طب احنا برده بنستخدم تعاملات على غير ما تكلم فيه تقول لك حواله بنكيه هي دي الحواله ولا يعني حواله بقى تحول الدين من زمة إلى زمة ما عرفنا كلمة زمة يعني في زمتي يعني عليا هسده في شهري كذا إذا حولت من زمتي إلى زمة أخ آخر يبقى اسمي إيه أحل اسم الكريم ايه؟ الأخ أحمد والأخ هاني والأخ إبراهيم خلاص أنا واحد من الأخ أحمد 300 جنيه مين الدائم أحمد. ومين المدين إبراهيم طيب أنا مثل في هاني تلتميت جنيه في المسألة الأولى من المدين إبراهيم واللي دايني أحمد في المسألة الثانية مين الدائم أنا المدين لاحمد دائم لهاني فقول لأحمد انا احول الدين اللي عليا اللي في ذمتي يبقى في ذمه هاني يبقى صار هاني مدين لاحمد ب 600 دي اسمها ايه حوالي نقل الدين من ذمه المحيل اللي هو انا احويل الدين اللي عليا الى ذمه المحال علي تنتقل الدين من ذمه مين لذمه هاني ثاني ولا العيد الثاني يرفعي انتوا فاكروا لبن وطمر ولا ايه ها يبقى كل فاهمها كده وبالتالي صارت المسألة هنا من طرفين ولا من ثلاثة من ثلاثة كان في ثلاث اطراف من الطرف اللي طلع دلوقتي خالص من المسألة طهيل. ابراهيم لان الدين اللي كان عليه احاله على واحد ثاني خلاص هو طلع. طب ينفع الاحاله ولا ما ينفعش الاحاله لازم يبقى عندكم آلية للموضوع ده عشان الماتور ما يتحرقش وعشان اللي يحصلش قفله هو كده النور جه ولا ما جاش انا بقول مش شكل كده النور جه وانت لسه شغالين على المكنه ده في بس فك المكنه اولا اخ محمود المسؤول هو اللي يشتغل مش كل واحد يخبط فيه عشان ما يفسدش لهم لا الاخ المسؤول بس اللي يشتغل كده عشان دول مش فاهمين ده يحرق كل حاجه يحرق له مضفعه الميكروفون ويحرق الموصله الله يكرمك يفصل كهرباء الحكومة بقى في خلاص طيب. ولكن لها شروط الحواله لها شروط نسمعها من محمد واحد ركن مخير لأنه مخير في جهات القويتين فلا تتعين عليه جهه قهر اثنين كون المالين المحال فيه وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفا لا أن يكون المحال إليه ذينا في ذمة في المحال عليه، ويترتب على عقاب الحالة الحالة الصحيحة حسب ما حسب ما ذكر انتفاض الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وصل كلام سهل معروف بعد هذه الحواله الصحيحة انتهى. أنا مش في ذمة حال؟ انا راضي طيب هل يشترط رضا المحال عليه يعني اشترط رضا هاني رضوا عليه هل احنا جبنا سيره المحال عليه رضا فين ازاي اه ما انشترط رضا هاني في المسألة دي ليه انت كده كده عليك 300 تديهم 100 تديهم لحمه انت مالك تدل عليك يلا خلص بالبلدي كده يعني فاهم ازاي ما اشترطش رضا لكن اشترط رضايا أنت يشترط رضايا ورضا صاحب المال الأصلي تحلني على معسر انت عارف هاني ده يطلع عيني فلتحولن عليه طب وإذا ظهر معسرا قال لك إن حال المدين ده إنه على موسر موسر يعني غني فليقبل الحوالي خلاص فإذا أحيل او احال المدين دائنه على مفلت رجع على من احاله لان الفلس عايز هو يرضى به انت بتحني على واحد مفلت امعش فلوس ليه لا لا يرجع لي تاني يبقى لسه بدين في ذمتي انا في صورة معاصرة للحوالة عايزين نسمعها كده تبضل الحوالة المصرفية وصورتها ان يقوم الشخص بدفع النقدي الى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمه هذا المبلغ لشخص سافر في بلد اخر نظير اموله يتوافرها الغير اشطبت وهي مما يلحق بالحواله ايضا وهي عباره عن كتاب او وقعه وهي عن يكتبها المستقر للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض أو أن يقرض إنسان آخر أو أن يقرض أو أن يقرض إنسان آخر أو أن يقرض أن أن في بلد لي وفيه المطلوب أو نائبه إلى المقرض ليوفيه المطلوب أو نائبه أو نائبه في بلد الآخر. فالواقة الذي يكتبها المطلوب لذلك تسمى سبسة وهي كلمة تارفية معربة وقد منعها قوم والصحيح الجواز. كلمة تارفية معربة والصحيح الجواز. شوف أقوال الحالة المصرفية. او المصرفية مصرف او مصرف ان يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي الى بنك من البنوك انت دفعت مبلغ لبنك فيصل. طالبا منه من البنك تدات تيمة هذا المبلغ لشخص اخر في بلد اخر دي بنسمى حوالة في البنك مش كده مصرفية او حوالة بنكية والبنك بياخد عمولة انا هزي البنك يقول له ادي 1000 جنيه انا شغال في السعودية وعايز اوصل 1000 جنيه بزبط فهو ادي بنك اقول له جنيه وانت في مصر نخده منك 1000 جنيه يقول له اتنا دي بس انا اخد منك 25 جنيه 30 جنيه فهم ازاي؟ دي جاي. دي خدمه مشروعه حلال اداها البنك مقابل اجل واوفر يا اخو محمود المبلغ ده انت البنك اك محموده 1000 جنيه ممكن ادور في الصوره الامانه وممكن ادور اصول حواله ازاي ادور الحواله هو مش بس محمود في مصر بس راسه محمود ضرته في مصر معاه 1000 جنيه اولا محمد اديله لما عبد الله مرض الشيخ ابراهيم 1000 هي سافر ال1000 اللي انا اديته ولا 1000 غيره 1000 غيره طبعا هو ما سافرش بالمبلغ دي اسمها حوادث معايا طيب زي هي ماشيه على نفس القانون انا بدل ما كان في ذمتي لفلان لا ده بقت لمحمود وبقت مرض محمود ومرض اطبريه يتحول لفكه وهي حوالي دي حوالة ما مفاش حاجة ودي معامل حد اختاد كتير جدا الان تاجر وبعلي ناس بقى اسيوط وناس في المنصورة وناس في السكندرية وناس كده وكده معايا تلعب ليه يا عم الحاج احنا ما صدقنا مش عايزينه خلاص خلاص شباب دي اسمها حوالي مصدين دي حاجة بقى اسمها التجاب حوالي ايضا عبارة عن كتاب يكتبه المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد اخر ليوفيه المقرض هو زي ما قلت لك ضبط ضبط بس عبارة عن ورقة ورقة مكتوبة أنا شايد شايد يقرب انسان اخر قرضا في بلد انا ومحمود في الغربه وانا اقربت محمود الف جنيه في الغربه ومزموق محتاج مال ازيد القرض اولي بس توفيني هذا القرض يا اخي محمود انت او نائبك لي او لنائبي في مصر وصلت الاولى انا طلبت منه يوصل المبلغ ده البنك وصل المبلغ لا ثانيه لا انا اقرضت مية ينفع يرجع لي دي في بلد ثاني غير البلد اللي انا كنت فيها دي اسمها سفتجه وكانوا بيكتبوا ورقه هي الورقه دي اللي اسمها سفتجه وصلت يا رجال فهمت ازاي اه يبقى أنا مش بديت محمود مالي وصله لا ده أنا أقربته هو شخصيا ويسديني المال ده سواء يسديني أنا أو يسد نائبي في مصر يسد نائبي في أمريكا يسد نائبي في السعودية ليه انا وكلاء ونوى كتير فدي احتجناها مع المعاملات التجارية الواسعة تهمني ذلك؟ فيك؟ فيكله بذلك سفتاجة والطحيح إيه جوازها اللي ما جهزهاش انا ما اجزهاش ليه ما مشغلش بالكم بيها انا بديكم راي واحد طبق ومتبع ما اجزهاش لانه قالك توصيلها للبلد دي خدمه قديه ما هو القرض انت عقد ارفاق مش علشان تاخد مني خدمه التوصيل واللي اجزوها قالك لا ده انا وصلها حوالي بنكيه عادي خالص من غير اي حاجه خالص ب 25 جنيه ده ده هيعملها ببلاش بيوصل لي ببلاش فاهمني ازاي ما خدش اي حاجه ده لو كنت في الحواله المصرفيه وكان خاله المصرف كنا قلنا ليه ما بالك انه ما خدش حاجه يبقى لاصق يا الحل فهمتوا الكلام طيب الوكاله الوكاله تطبيق شخص غيره ليقوم نظامه فيما تدخله نيابا وأجمع المسلمون على جواز الوكالة مش إحنا في الحرارة قلت اللي هي السفتاجة أن يعطيني أو يعطي نائبي أو يعطي محمود أو يعطي نائبه. مش كده مش كده مش كده فلان أو نائبه أو وكيبي وعراقنا ممكن تكون وكالة وممكن تكون وصايا وممكن تكون نظارة نظارة مش كده طيب أصولها والأحكام المتعلقة بها، وتعلقاته، والأحكام المتعلقة بها واحد لشاط في كل من الودي والوكل أن يكون جاهز التصرف بازبا عاقلا وشيدا. طبعا زي كل المعاملات. مين؟ تكشف الولادة في كل ما تدخلهم ديابته كالبيع والشراء والتأليف والهودي. والكسوخ كالطهارة والقلح وكذلك فيما تدخله النيابة من الإبانات كإحراج الزكاة والجسراء والحج ونحو ذلك ثلاثة لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة إذن الوكالة يا اخواني أو النيابة لا تصح في كل شيء في معاملات تصح فيها الوكاله وفي عبادات تصح فيها الوكاله وفي عبادات لا تصح فيها الوكاله ينفع واحد يصلي لواحد الله يكرمك يا تعبان قوم صلي له ركعتين ينفع ما فيهاش وكاله دي طيب انا عليا زكاه كذا طلعها هذا الله يكرمك انا مش فاضي افوت على المساكين ينفع ينفع زكاه الفطر ينفع توكل جمعيه تخرجها لك واخد بالك الحج ممكن توكل واحد يحج عنك ينفع بضوابط معايا ازاي اخواني اذا في اشياء ينفع فيها الوكاله وفي اشياء لا يصلح فيها الوكاله لما يصلح فيه من المعاملات البيع والشراء والايجاره كل العقود طب ينفع في الفسخ كالطلاق والخلع ولا ما ينفعش اوكل فلان يطلق لامراض هتنزل مصر وتعمل فينا معروف <تصفيق> وأعمل لك توكيل تخلص الموضوع ده آه لما بتبقى المشاكل المحتدمة بيبقى معروف أي والله يا نعف أخي في مكة ويعني قال لي تعمل فيها معروف وتخلص لي الموضوع ده وأعمل لي توكيل يا ابن أنا مش فاضى لصة عشان خاطر الله يبارك فيك ربنا يجعله في ميزان حسناتك يبقى لك في عيالك كثيرو مش عزو يبقى في عيالك فالوكالة في هذه العقود الفسخ تخلص موضوع عقد الزواج الخليطة لك في خلع في مثل هذا جائز خلاص طيب تفضل أربعة يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل الموكل الموكل أو ما تعرف عليه الناس بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضار بالموكل خمسة لا يصح الوكيل أن يوكل غيره الا إذا أجاز له الموكل ذلك او عجز الوكيل عن العمل او كان لا يحسنه فيوكل امينا يقوم مقامه فيما وكل فيه اربعه يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه اذن الموكل او ما تعارف عليه الناس بشرط الا يتعتب على هذا الاذن ضرر بالموكل لما تروح تعمل توكيل خلي بالك بيتعبوك فعلا لدرجه ان تتعبوك الواحد يعمل تقول لها انت مالك يا ست يعملين لي توكيل وخلاص تقول له لا رد علي موظفه في الشرق العالية تقول له كده يعني انت موكله في كذا وكذا ايوه يا ستي موكله في كذا وكذا يعني بيع وشراء ولا بيع الله انت هتبعبيني ليه بيع وشراء هي لازم تقول كده هي كلامها صح هي حفظة شغلها صح انت اللي مش فاهم الوكالة بيقول لك لا دي مش وكاله عامه دي وكاله خاص او تقول لك خلاص دي وكاله عامه تروح انت جايب ورقة وكاله عام توكيل عام مش توكيل خاص بعد ما جيت توكيل عام توكيل خاص لك طب انت تاذن له يتصرف في مالك اللي في البنوك تبقى حسنك عايز تمشي بتاعته ضربها قلت له التوكيل عام تقول لك لا اذن البنوك لازم تنص عليه اللي راح شرع عقاري سمع الكلام ده ولا لا لازم البنوك تنص عليه انا اديت توكيل عام لدوك التصرف انا في السعوديه وهي هنا تسالك الموظفه والموظف. طيب توكيل عام باذن لها بالتصرف الأموال الاموال والبنوك ايوه انت بتقول لك توكيل عام تقولك معلش اصل البنوك ليها اذن خاص طب باذن لها ببيع وشراء الممتلكات والارض والعقار اه اجذن لها يقعدوا يكتبولك دي دباغه عاوده البيع والشراء والرهن والطلاق وال ايه ده ايه ده ايه ده الرهن ده التوكيل عام. لازم تبقى فاهم بالضبط هو ده معنى يملك الوكيل ومن التصرف ما يقتضيه اذن الموكل لما خربت الزمم والالفاظ طري وتلاعب بيها بيسالوك الأسئلة الكثير ديه لكن مفروض احنا متعارفين توكيل عام يشمل كل شيء لكن مؤكد ان اكثر الناس لا فقه له بتأبتع فلوسه وبتحب الفلوسه وجامع فلوس قد كده وما عندكش سطح تتعامل للأموال للأسف الشديد فهذه المثالة مهمة الأمر اللي بعد كده لا يصح لمن وكلته أن يوكل غيره أنا موكلك أنت المحامي الفلاني أو الأخ الفلاني ما يمتحك تترك الواحد تاني إلا إذا أجدت أنا الموكل أجدت وكيلي أن يوكل غيره بينص على كده ويجوز له ان يوكل غيره بيكتب كده تيجي تعمل توكيله بيع طيار يقولك ان يبيع على او للغير او من يوكله او من ينيبه ان ذا يبقى يبقى انت وافقت على العقد ده لازم اذنك انت لو ما اذنتش يبقى لا يجوز للوكيل ان يوكل معايا؟ او عجز الوكيل عن العمل او كان لا يحتره سيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل به جي وصل لجزء من التوكيل العام بس أنا مش ليا تشرف سيارات ده أنا هيمضحك علي سشوفت واحد خبير قتوله بقولك إيه تعالى أنا موكلك تشتري المعربية كذا كذا كذا, كذا. لإني وجهت أني لا أوكله وإن أنا وكلته هيعلم أحسن من ده أنا عملته أنا هعجب طبعاً الكلام ده كانوا بيكتبوه لما كان يعجل عن الاتصال لكن الآن يمكن الاتصال وسائل الاتصال صارت سهله جدا ده هو كده بمكالمة وهو في الشارع يصلك ويلعط على الوطن وهو في الشارع ويعني كل حاجه هو في الشارع, الشارع. فصارت وسائل سهله لكن كانوا مش صلك الشروط دي لما كان الكلام ده مش موجود طيب الوكيل الوكيل أليم أليم فينا وقيته لا يصلك إلا إذا صورت عجلة سبعة الوكالة عقل جازم لكل من الطرفين قصد ثمانية قصد الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو الحجل عليه أو تبطيه لها أو عجل الوكيل من قبل الموكل أنا وكلت فلان يروح طل المال ده للأخ محمود في القاهرة شال الشرطه وفيها الميت ألف جنيه وراي طلعوا بالقضية بنا يسيكم الشرط طلع عليه وكلوا بالسلاح ويخذوا منه الشرطة الوكيل يضمن شيء؟ رد عليه الوكيل لا يضمن ليه؟ لا فرط ولا تعدى لو انت بنفسك راتب وطلع عليك لا منك فهل بذلك؟ فما دام لم يفرط ولم يتعدى فيده في على المال يد الضار يد أمانة معاه؟ خلاص؟ وهنا نريد ان نفرق بين امرين دقوهم عن المذكره فيه وكان باجر وفيه وكان بغير اجر الا اصل ان بغير أجر إلا أن يتفق أوه. انا قلت لك الله يكرمك انا ما بفهمش في المحمول خد اشرح لي المحمول انا كده بعمل ايه بوكلك في الشراء طروح تجيب الجهاز ب 15 والدخول ب عشر ينفع ينفع لا. لا الوكيل يادو يبدا امام مؤتمن ويعمل اللي بيتقال له يدي المال بالضبط زي ما حصل فاهمني ازاي اللي عمله دي اسمها خيانه الا ان يتفق انا هجيب لك المحمول اللي انت عايزه بس انا ليا 2 جنيه فوق ثمن المحمول بس انا ليا 5% من ثمن انا هجيب لك دي انا عايز ازاي تروح جايب أرفض سعر كأنك بتشرل نفسك وخذ لتنين جنيه في واحد خذ الخمسة في المئة بس متفقين عليها وكالة بأجهر أجهد متفق عليها مفيش اتفاق على أثر طلقاته في الوكالة أنها مجانية الله يكرمك أنت من البلد وأنا عايز أسكن في أمارونا فتشوفوا لي شقة في البلد مين اللي بيهت هم في الشواء العاق حسين يجي العاق حسين يروح يجيب لي شقة فعلا بإيجاد تنين جنيه في الشهر مثلا يا ع ها؟ لو أنا اللي نزت البلد وربيع وخمسين جنيه عشان أخذ شقة زي دي، بس أنا متفق مع أحدي إنك هتاخد عشرين جنيه على إدار الشقة اللي ياخد يأخذ عشرين. اسمه وكلبه؟ لا شيء. واطار اللي بيتكلموا عليه دايما في الكتب المخضطرة اللي زي كده الوكالة العادية اللي من غير حش، وبالتالي صاحبها ليست بي... صاحبها مؤتمن لا لفما إلا بالإفراط أو التصريف أو التعادل. والوكالة عقد جائز ها عقدت عقد ايه لازم. لازم قلنا البيع عقد لازم لكن الوكالة عقد جائز طيب ايه رايكم الرهن عقد جائز ولا لازم لازم من طرف وجائز من طرف انا اديت رهن ورخي هان انا عليا ليدي فديته رهن ينفع ايه هو رجعت نرجعك كلمة لا يا حبيب وروسة هات هاتي الدنيا اللي عليك بقيت خذ الراس مش كده ما ينفعش اقول له هاتي الراحة طب يجبع اقول له خذ يا شيخ الله يكلمك فراحة ليه انا واصل فيك واطمة مش عايز الراحة فخذ الراس ينفع يرجع في الراس اه ينفع فاذا بيسموه جائز من طرف ولازم من طرف فيه انت يا شباب طيب عقد الوكالة جائز من الطرفين خذ يا عم التوكيل بتاعك شوف حد غير ينفع هات ابني التوكيل انا هشوف حد غيرك يرفع ينفع نبحى التوكيل اه ينفع ينفع هو التنازل اللي خذ التوكيل مش عايزه اه ينفع عقد جائز من الطرفين اذا مات واحد مننا الوكيل او الموكل ايه او الموكل قاسم ايه العقد خلاص طب اذا جن واحد مننا نفس الكلام طيب هذه الوكاله الكفاله والضمان الكفاله هي التزام احضار من عليه حق مالي لربه الى مجلس الحب وهي مشروعه بالمناسبه أفرق لكم الكفاله والضمان بصوره عشان هو بيعرف وين الفيمن وبيولي الان اخر كلمه أخ احمد <تصفيق> الاخ احمد مدين لين يبقى الف جنيه معايا حد يضمن احمد احمد دمنا امرون انا شاحمد مية وخم حد يضمن الله احمد مين احمد اين احمد تضمنه اضمنه واحد تاني قال لا انا مضمنوش انا طب ايه الضامن لو متكتش احمد امتك الضامن تعالي انت ضامن لازم يجيب لي الفلوس اما الكثير يجيب لي احمد نفسه يجيب لي البدل ده هو ازاي انا يوم السادات اجيبولك من هنا وقت لغايه عندك لكن الفلوس ماريش دعوه فالكفاله احضار من عليه الحق اما الضمان هو يلتزم بالحق ان لم يسده من عليه الحق فهمتوا ازاي بدي اسمها وانا به يعني ايه كفير وانا به زعيم فقالوا زعيم يعني كفير فقال ابن عباس اي كفيل يعني ايه كفيل يعني انا جمهور معايا طب واللي او ضمين تفسير ضدك على ابن عباس قيل اكفير وقيل ضمين في نعذر الكفير هو ضمين لا في الفرق بالفرق بين الاثنين. الضمين يحضر البدن يدفع الحق المالي اللي عليه لكن الكفيل لكن الكفيل لا يأتي إلا بمن عليه الحق هم. أو كان الكفالة وشروطها وشروطها أو كان الكفالة وشروطها أو كان الكفالة خمسة الصيغة والكفيل والمذكول له والمذكول عنه والمذكول به قبل ما نبدأ في الشارح أخواني لما بتسمع الألفاث دي يا رب تحترم الكلام ده ماشا شيخ ماشا شيخ كفيل كفيل ماشا عرفناها كفيل لا ده عقد ينكتب مين الكفيل من المكهول له ومن المكهول عنه ومكهول بايه كان ده يتكتب ويقول لها كلهم ضمنوا ما كنا عندنا عنه الحمد لله ده ضمنوا كده ويضمن فين العقل إلا كابيش عقل هو كده لا كده بشوف لي بقى شفوز فهن ازاي؟ حاجات في عقود يسمونه عقد الكفاله عقد الضمان عقد السلم عقد الحوالة عقد الوكالة دي عقود بتكتب يا إخواني ليها اطراف الوكيل اللي هو مين؟ صاحب المال؟ من وكالة؟ ما صاحبه يسمه لإيه؟ الموكل وإستان اسمه الوكيل عايزة صاحب الكلام ده؟ ها؟ اه فانا الوكيل انا صاحب اسف انا الموكل وهو الوكيل هو وكيلي فهمتوني ازاي والله نعم الوكيل مم. وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف على قبول اي له اما الكفيل فالصراح فيه ان يكون اهلا للتبرع سواء كان رجلا او مرئا لأن الكفالة من التبرعات وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعكوه أو الصديق وكذلك المحجور عليه لسفة أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال ونطبق عليها ضمان، وقد تكون بالنفس ونطبق عليها كفالة البدن والوجه هذا عندما أطلق كلمة الكفالة على كله على ضمان الكفالة قال لك يا فيكفاله للبدل او كفاله الوجه بتاعتي سموها وفي كفاله بالمال اللي بيسموها تعاقد الضمان فهمتوا ازاي في كفاله بالمال وفي كفاله بالايه بالبدن يشترط احنا دلوقتي عندنا كفيل ومكفول له ومكفول عنه ومكفول به حيث حد يشرحها لي اكد طيب قص طيب الكفيل وانا به زعيم يعني كفيل يعني انا اللي هجرهولك ده اسمه الكفيل اللي تحمل الحماله اللي شال البيعه صاحب الدين مكفول له أنا كفلت لك فلان كفلت إيه لي لك يبقى أنك مطفول له جدع ها؟ المدين مطفول عنه تبقى المطفول به الدين نفسه اسمه مطفول به أنا كفلت بكذا لفلان عن فلان وصلت اكتبوا العبارة دي أنا كفيل بكذا لفلان عن فلان اصبر عليه انا كفيل يبقى انا بضعه كفيل بايه يبقى ده به كفيل بالبدل ولا كفيل بالمال انا كفيل باحبار الشخص انا كفيل بدفع المال بس كافير المكفول به لمين كفالة دي المين للاخ ليه الفلوس ده انا كفيل له بكذا عن مين عن الاخ المدين أنا أقول لك يا شيخ أحمد عن الشيخ محمود بالدين اللي عليك للشيخ أحمد الدائم عن الشيخ محمود المديد بالمبلغ ذا اللي انتو متختلفين فيه أو متختلفين عليه. دي اسمقى ايه ايا كان كفال محلونا كم الكفالة سعب رشما يكون كفالة بالبدن أو بالمال تهين طلاب يبقى كثير ومفقول بك مين بقى اللي رضا محترم هنا في القصة دي اللي لازم يرضى الكفيل نفس حد ينزلني الكفالة يقول له قال انت كفيل لا لازم نكون انا ايه راضي طيب تتوقف على قبول المسكون له لا ما تتوقفش انا اللي, اللي توقف على جضايا قال انا الشعب المعتبق في المسألة دي بعض احكام الكفالة ينفع امراه تكفر رجلا رضو عليه هذا رجل امرأة بلغ عاقل خلاص اسمع الشروط طيب تصح الكفاله لبدن كل انسان عليه حق مالي لا تصح الكفاله ببدل من عليه حد لا تصح الكفاله ببدل من عليه قطاع بس يبقى في القطاع وفي الحدود لا ما فيهاش في هزار دي مش لو ما جاش عشان تقطعوا ايده اي انا هاجي انا واقطعوا ايده لا لازم هو فما فيهاش كفالة الكفالة في الحبوق المالية إحضار من عليه حق مالي لكن اللي عليه حد ولا عليه إقصار ينفع حد مكانه؟ لا أربعة يبرع السفيل من نظر المكون المتعذل إحضار أيوة مات اللي انا كفله أنا كنت متكفل بإحضار مين؟ بإحضار البدل بإحضار الشطط مات؟ ده يجيبو الزاجة هلأ إذا لا تقطت عنك الكفاء الكفيل الغالم غامل إذا ما إذا ما طل القصير ولم ينفدد أو أكبر تمام الكفيل غير الغالم لا يضمن لأن كفالته كفالة تعريف كفالته تعريف كفالته كفالته, كفالته تعريف, كفالته. كفالته تعريف. وإحضار فعليف وإحضار فعليف وإحضار للمكتول أو للكفير الغارم فصح الكفالة من نفسه وهي الاتجام الكفير بإحضار المكتول إلى المكتول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك تمام؟ ملاحظونه هو بيتكلم في رقم 5 أو 6 كأنه بيتكلم ما يتكلم أن لسه ما يجب سيد الضمان لسه هيتكلم عن الضمان فخلناك على الكفالة بمعناها العام اللي فيها بدن وفيها مال فقال لك في كفيل غارم يدفع المال وفي كفيل غير غارم كفيل الغارم اللي هو الكفيل بالمال والضام والكفيل غير الغارم اللي هو اللي هو الكفيل وليس الضام طيب الضمان هو التزام ما وجب على مدينه وهو جاءت احكام الضمان وشروطه لا يجوز القبض العمره عليه ايوه انا اضمن مقابل هاخد 500 جنيه ما ينفعش ودي مساله القضيه اللي كانت بين الاخ دي انت كنت بتحكي لكم عنه وافين هي ده يا شيخ ضامن وكانت الخناقه كلها هو ضامن ولا مش ضامن ما هو الفلوس ضاعت لو ضامن يبقى عليه الفلوس لو مش ضامن خلاص المال هدر انا مش ضامن ضاع سؤال سؤالي سؤال بس انا عايز افهم قبل ما نبدا الحكم وابدا بسمع منك ولا منه بتاعه كنت هتديله كام قال 40% وقع وقع خلاص قرب كده عقد الضمان ده تقص لي وبتلفط مع الكجان خمس ست رجاله معاه ازاي ازاي ترمشي انت بتدرس الناس دي صراحه اني اه طول شروط الضمان سقي في الاول اول الكلام بقول له في عقد مضاربه قال لا مش مضاربه قلت له يا شيخ مش هو مقابل نسبه كذا كذا قال لا مش مضاربه لو مضاربه كنت اقول له المضاربه دي شكلها ايه ونظمها ايه بعد ما عيشنا نخش في المضاربه ودم ما فرضش ولم يتعدد ما عليهوش حاجه نعرب على ثانيه قال لا هو ضمان قلت له طيب معك عقد ضمان أنا لا فيش عقد ضمان بس في شهود توصل خصم على كم في المية؟ ألي في عين في المية؟ الضمان لا يؤخذ عليه عوض، يجوز تعدد؟ الضّ. يجوز الضامنين. الضامنين. الضامنين. يلجوز تعذر الضامنين فيجوز أن يضمن الحق نان فأكثر. آه ممكن واحد يضمن اثنين ثلاثة أربعة. واحد يجي فلان ضامن ولا لا عم يكفينيش. طب فلان وفلان وفلان يضمنون قالوا موافق. بحيث ما أدري شو أخذ من ده و من ده الحمد لله الإسلام الدين طرق لتوفيق العقود محترم. مش تقولي نكتب إصال أمانة وطرفينه ونكتب أي حاجة في أي حاجة أفضل ما فيش حاجة لا في في الإسلام كل حاجة إحنا اللي مش فاهمين الإتلاف بقى بالله عليه لما يرى فلان بالبلد هنا واحد مني ألف جنيه وأنا خدت الشيخ محمود ضامن والحج فلان ضامن والاخ فلان ضامن أقوى ولا يكتب لي وراء لا طبعا الضامنون دوره أفضل بكتير ده عمه وده قريبه وده الاخ وقاله ضمنينه وكتب ودينة محترمة إذا كان الاخ ده كده هديكي واحد اثنين ثلاثة لكن من الورا بيقول لك بالله ويشرب ميضة دي مش مقارنة بين الشرع وبين الباطل اللي احنا عايشينه لا ده اللي فعلا هو كده فالشرع دهك حاجات ضمانات حقيقية بقى لما اخد منه راح من جهات زي ده ده اللي الضمان محترم الضيق تاه عمينا ليه اقولوا هكي ضمان هات لي آسف رهب فعندنا شهود وكتابة ورهب وكثالة وضمان وصلت توسيق كلها مم. لا يشترخ في صحته له معرفة الضعمة بالنظم من عدد بيقول لي محمود مديون لأخ اسمه محمد حسين جبل أنا ما عرفش من كتابه محمود لكن أنا عفلتك محمود وأنا عايز أفضل من محمود أقول له ملبا محمود ما يشترطش ده ان الاختال يكون عارفه فممكن اضم محمود لشخص لا اعرف واضح يصح ضمان المعلوم والمجهول اذا كان يقول الى العلم وكذلك يصح ضمان رهدة المبيه فهمتو دير ضمان المعلوم والمجهول انا الان عرفت ان اخي محمود عليه دين محمد حسين جاب الله ده تمام دخلت لقيتهم مبهدلين الأخ محمود في ايه في ايه شيخ محمود اللي عامل فيها شيخ واخد من الأخ مبلغ وما سدهوش أنا ضامن أنا ضامن يلا مع السلامه وانا ما عدتش المبلغ كاله يصح الضمان يصح الضمان عن معلوم وعن مجهود واضح طلع 50 ألف طلع 60 ألف طلع 100 ألف طلع مليون أنا ضامن محمود جينت أعمل كده على مجهود ينفع والعقل صحيح همم لا يشترط في صحتي معرفه الضامن للمضمون عنه. عنه وانا بشرح قلت له, له. له. لا ضمنت لفلان عن فلان يبقى لا يشترط في صحتي اني ضمنت عنه دهو ده انه يوث لا يشترط ام يوثق الضامن لفظ يؤدي معناه كاني ضامن او ضمين أو لأنه عقد يا شباب لازم في ألفاظ للعقد <تصفيق> لا تبره زمة الضامن إذا إذا بي زمة المضمون عنه من الضيب بإبراد أو خرار يشترط لصحته رضا الضامن فإن أكرها على الضمان لم يصح ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له كما يشترط لصحته أن يكون الله جالد التصرف بأن يكون بالغاً عاقلاً ورشيداً طبعاً ما لا بأنقل زمة مالية عندي بلا يجب أن يكون جالد التصرف موضوع ثاني ثاني صدر مجتمع تقولين مجتمع تقولين لا لا لا لا ممكن يضمنك واحد آخر. قال عاقلاً قال بالغ عاقلاً ورشيداً ما يلشي مستمع حبه مكمل فعلا ولا حد متضايق ما فيش كنت كتاريم الثاني في عاشم؟ ما فيش عاشم ولا اتفضل انا أنا صدر؟ نوقف شوية كده خمسة متذايح؟ لا هو كان عقد كفالة ولا ضمان. كان كتاله وهرب لا ناخده تعالى مش ضامن مش هيستعمال هناخده لغاية لما يجيمه طلع. اللي كنا هنعمله هنعمله فيه بس مش دفع المال دفع المال لا هو حر بقى هو, هو يخرج نفسه من هذا الحب او من التقييد اللي له بمال دي قصته هو تفضل من يعني شيل الألفاظ بدل مكفول خليها مضمون ما هي هي بس دي عن بدل ودي عن مدل. نفس اللفظ ضامن ضامن بكذا لفلان عن فلان كفل بكذا لفلان عن فلان شيل بس كفل لفل ضامن لو اشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه الآن يا اخواني أنا تركوا ما هو ده في مثال قلت محمود وأنا ما أعرف أنا بضمن عن مين أنا بضمن لمحمود عن مين تيفتين في في إزاي أنا ما عن مين ده شفت ده قبل ده ما عرفوش لا مشكلة لا انا أنا عارف بضمن لمين أنا بضمن لمحمود يعني تاني تاني طب اصبر اصبره, اصبره اصبره عشان اشوف بتكلم اخر الله نفسي عندي ولا عندي طب اصبر عليه خلينا لغايه الاخر الان هضم يبقى انا ضامن محمود مضمون عنده مدين يعني مين المدين هنا محمود يبقى مضمون عن عنده مضمون عنه مضمون عنه اه اه احنا قلبناها احنا خليناه هو المضمون له ممم. لا يبقى غيروا الشر لا مفوض عنه مفوض عنه لا المفوض عنه وأراجعه لكن هي مفوض عنه اه اصبر عليه وراجعها وراجع صحة الله لكن هي عنه يصحيح اللي أنا عارفه الآن اللي بحكم به الآن اللي أنا فكره عنه يصحيحة مع تردد وراجعه اصبر اصبر لحظة <تصفيق> اصبر يا أخي وجود إيه عد لنا المكفول تاني أخي قلنا مين المكفول له المكفول له الدائم تمام والمكفول عنه المدينة يبقى نفس الكلام هنا المضمون عنه هو مين المدينة هو المدينة, هو المدينة. ايوه صح يا اخي انت لا لا مش لازم. مش لازم مش لازم مش لازم ضرب المثال عندي هو اللي غلط انا هضربك المثال بقى بالطريقه الصح اللي ضربته انا هو اللي غلط هو صح المضمون عنه اللي هو المدين عنده اه المضمون عنه هو المدين صح كده يبقى لا الشرط في صحتي مع لا لا يشترط رضاه دي حاجة تانية في فرق بين الرضا وبين المعرفة تفهمني ازاي؟ يعني الآن لا يشترط رضا لا المضمون عنه ولا المضمون له يا اخي اصبر بس اصبر المضمون عنه والمضمون له المدين والدائن ده رضي ده رضي دا مرضيش ده مرضيش ولا لها اعتبار الاعتبار ليا انا الآن معرفه الشخص المدين ومعرفه الشخص الدائم لا يشترط ان اعرف المدين اللي هو المضمون عنه فهمتوني ازاي انا ما ضربت المثال ضربت في المضمون له مشكله عشان كده تتقن هي له ولا عنه خلاص كده صحوه اللي اعرفه هو المضمون عنه تمام الحد في حد عنده وسيله تاني تفضل يظهر ابيض ترجعتين ورا خالص لا يجوز لا هو اعمل اللي انت عايزه يبقى فيه وكالة وكاله هو معنى امك تقول اعمل اللي انت عايزه في الفلوس بتاعتي يبقى وكالتك يبقى ما تتكلمنيش عن بقى عن قرض ولا عن اي حتكلمني عن وكالة يبقى صارت كأنها أن انت في حاجة واحدة رقم كان بس رقم ثلاث متقول يا ابني مالكا للمرهول طبعا لان طبعا الراهن لازم يكون جه التصرف اذن رهن والتاني قرض اللي قبل جاب, جاب. ده قرض ايوه ده رهن انت كل دي اشمعنى دي هنا واشمعنى دي كده لان ده قرض وده رهن دي حاجه غير حاجه لا ده ايه هو ديزه معناها اعمل اللي انت عايزه قياس ده يعني تشوف دليله عليه هو بدك دي من كلمات ناس فهموها غلط خلاص هو لك يقول لك ليه خلاص خلاص لك الشيخ ما احنا الشيخ قال لنا انه اذا كان جائز التصرف وينوب عنه نائبه قال في ايه يقولنا الكلام ده في ايه في أي, في اي حاجه في اي حاجه فانصاف العلوم تفقد لا تصلح فاهمين هو كتاب بتاع بتاخد دي تقعد تذاكر اسبوع واثنين وثلاثه وهتتلخبط وتقعد تعمل مقارنه الهون اللي كان عقد جائز والهون عقد لازم فهمني ازاي الهون اللي اشترط فيه الإسلام والهون اللي اشترط فيه الإسلام الهون اللي اشترط فيه البلوغ والهون ما فيه البلوغ وتعمل مقارنات وأوراق خاصة بك للمذاكره وتحفظها طم وترجحها وهتنتهى وترجعها احنا فتحنا المواضيع شرحنا الموضوع لكن هو لبس بخل في دماغك ثبت ثبت 60% 50% 70% على حسب طاقاتك. لكن لازم تراجع وتذاكر الممكن أن تخصوا كده خلاص ده لكن إيه بقى خلاص ده لأ علماء ولا بتاع عم الله يكرم الشيخ ابراهيم ده في ليلة ليله ايه يا ب... صحيح الموضوع مش بالدراع كده العلم ليه أصول وليه تأني أجلكم منع انسان من تصروفه في ماله حكمه يجوز الحجر على السفيه والجسيم ومن في معنى هما كالمجنون والصغير في أموانه ولا تذفع إليهم إلا إذا تحقق رجدهم ولتوله أن يتصرف في أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك أنواعه الحجر على المعيش الأول الحجر المصلحة المحجول عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون الثاني الحجر على الإنسان المصلحة غيره كالحجر على المؤلف فيمنع من التصرف فيما له لاما يضر باصحاب الديون والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثه وكذلك العبد يحجر عليه حق سيده فلا يصح تصرفه بغير اذن سيده يتمو حجر لمصلحه الغير لكن حجر المصلحه النفسي احنا خايفين عليه ضيع فلوس مش عشان نحن احنا مش ناخد حاجة عشان هو هو صغير هو سفير لا يقدر التصرف فحجرنا عليه لمصلحته وساعات نفجر عليه مش لمصلحته لمصلحه الناس التالية هو مديون بألف جنيه لده وبألفين ده وبعشرة ده, ده ولسه سفيره بطرف براحته عمال يشتري بضاعه ويجيب حاجات ويشرب ويفنجر على نفسه نقول وقف احنا محظور عليه لانك سفير بس حضرنا عليه مصلحه مين الغير اصحاب هذا الدين خلاص لقيناه بيموت وهو بيموت عمال يخرب يعني يخرب بيضيع بقى الميراث يدي فلان ويدي كذا ويدي كذا وكذا وكذا وكذا محجور عليه لمرضي لحق مين الورث المنتظرين بس محجن لمصلحه الغير هم. الأحياء المتعلقة من نوع الأول من الحجر وهو الحجر على انسان لمصلحة نفسه يبقى احنا نقارن الآن الحجر بقى لا نمشي فيه الأول ده نتكلم عن شروطه ده لمصلحة نفس ليه ضوابط وللمصلحة الغير له ضوابط إذا تعذى المحجور عليه صغره ونحوه على نفسه أو ماله بجناية فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة لأن المتعدى عليه لم يفرق ولم يأذن بذلك وأما إذا دفع ماله له إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأثنف لم يضمن لأنه صلطه عليه برضاه, برضاه فهو مفرق فهمين ديك المحجور عليه لصغره على نفس أو مال إذا تعدى من الكلام دلوقتي هو محجور عليه طيب إذا تعدى هذا المحجور عليه على نفس مال سرق قتل ومحجور عليه لصغري صغير السن عي زي ما عندنا الوقت جاي من المدرسه لقيت ودنه معضوده وزرقة يا ابني ده والله يا ابني ثلاثة ونافع السل ومعرفهم شح عظين إيه يا ابني تهتفين ده في الشعر ده في مدرسة ألف مدرسة وضرب وده مطوف وش وإن ولا لا ولا فيه ضرب صغار سنة كان بيقوليه بسنة سنة ولاد عزيز سنة كان ورحنا المدرس ده متعدد والتعدد صغير خلي بال يضمن هذه الجناية ولا ما يضمنش يضمن يضمن صغير وله مال ممكن يبقى ميت وأبوه وارد يبقى الصغير زم عفوز أكثر منك يبقى ناخد من ماله لهذه الجناية بقدرها واضح ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة لأن المتعدى عليه لم يفرق ولم يأدم بذلك طيب لو تخيلنا إنه سرق أنت جالك واحد ابن الجيران أو ولد يسير عشان يبقى مثال صح وانت سايب على البيت بتدخل كده تاجر ما شاء الله تطلع كده اللفه ام خمسينات اللي هي اللفه فيها مش عارف 5000 ترميها على الصفرة كده وتخش وتخلص حاجاتك وتتوضا وتسيب الود دخل خد الفلوس دي يضمن ولا ما يضمنش ما يضمنش انت فرطت فاهمني ازاي فلوسها ما بترميش على الصفرة كده وتمشي وتسيبها فلوس دي بتتحط في خزنه في درج وتقفل في شنطه وتقفل لكن ما تترميش يبقى في منك ايه تضرير خلاص واما ان دفع ماله الى صغير او تافه او مجنون فاتلفه لم يضمن لو انت جيت قاعد عند اختك ولقيت اخو ابنها قلت له بص يا حبيبي الله يكرمك أنت كنت تجاب لختك هدية جهاز محمول بألف جنيه الراجل أنا كنت أسره لسية الفلوس في الشمسة والصغير العراج المحترم قال لي لا يا شيخ إبراهيم وروح أباعك الفلوس خد يادي يجد ديله الألف جنيه ده. ينفع على الألف جنيه بعد صغير هذا؟ ضاعت يضمن؟ ولا عليه حاجة مين اللي فرق؟ أنا شايفين هديم ده تصرفاتنا التصرفات ما زي؟ كل هدي نظب التصرفات؟ لأنه يترتب عليها أشياء فإذا دفع المال لصغير أو سفيه أو مجنون فأتلافه لا يضمن لأنك أنت اللي صلصت على المال برضك أنت اللي المال أنت اللي فرض أنت مفرط طيب الحجر على الصغير يزول بأمرين ما هم يزول الحجر على الصغير بأمرين الأول البلوغ ويؤرق ذلك بعلامات وهي إنزاله مني أو إناث الشعر الخشن حول القول أو يؤذل قمثة عشرة أو الحي في حق الجارية الثاني هو الرشد وهو الصلاف في المال ويعرض رشده بالامتحان امتحانه فيمنح شيئا من التصرف مرارا في الأموال فإن لم يقبل غبنا فاحشا ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فاكدة فيه كان دليل رشده كان دليل رشده طيب الان الصبي محجور عليه للغايه امتى واحد في البلوغ هو صغير يبقى عافاه البلوغ اذا بلغ معطيه المال قال لك لا يبلغ ويرشد قلنا الرشد هو التصرف في حسن التصرف في المال وعكسه السفه فعايزين نعرف ازاي نعرف البلوغ وازاي نعرف الرشد ما خلاص السفهاء ابوالمال متى ه، فإن أنفسهم منهم رشدا في بلاد البلوه واحدة من مصر لا لازم رشدة. البلوغ خلاص البنت بتحيد ببلوغ سهلة في النساء سهل حاجة تعرف البلوغ البنت حافظ حضط ما, ما حضطش بلسة برمش حافظ حضط حضط حضط ما حضطش حافظ ما حضطش حافظ آه إذا بلغت بتال موضوع على ما الظاهرة واضحة معروفة لكن الإشكال في الصبي إشكال في الصبي خاصة ان احنا قفلنا باب الزواج ما بنتجاوضش غير بعد ما بنعني 25 سنة 30 سنة كان زمان بيزوجه الصغير فهمي ازاي يعني, الصغير يعني عنده 10 سنين و 9 سنين ويتزوج ايه المشكله تمام لقيناه بدأ يحصل منه انزال مليل من ما كان بيجانع عمد كده بس بدون انزال فبنعرف الانزال لكن قال كيف نعرف اعرف الانزال فالانزال ما بنتكلمش فيه بعيد ان اعرفه دلوقتي طب انا على العلامات قال لك ظهور الشعر الخشن حول القبل فوق ذكري يبدا يظهر شعر الشعر ده حتى للصغار بس بيبقى شعر ابيض واصفر خفيف كده الشعر البلوغ شعر خشن واضح فاذا ظهر الشعر الخشن فوق ذكري مو بقى بلغ الصغير وعشان كده لما حكم على قتل اليهود اللي كانوا في بني بني النضير لما حكم بقتل المقاتله منه فكان بن فبدأ يشوفوا عايزين بقى هيسلوه يجي واحد واحد الراجل خلاص طارت تعبته من شكلها ده انا بجيب ساعات بتبع لهم ايه الموقف اللي الراجل بيقول يا ريتني عيل <تصفيق> الصبي يشوفه في شعر خشن فوق الدبر ولا لا لعالم البلوغ فوق القبله الرشد كيف يعرف الرشد؟ احنا الرشد بحسن التصرف في المال وهذا من الادله التي استدلوا بها على صحه بيع الغا الصغير قال لك لان انت قبل البلوغ قبل أن يبلغ بتجربوا في البيع والشرب واحنا بنعمل كده مع اولادنا في الاول عايز بسكوت يا ابي عايز شيبسي يعني تدوش فلوس بتنزل انت تجيب له واحده في واحده بقيت تدي له الربع جنيه ويجيب جبت ايه يا حبيبي يقول لك جبت ده اديته جنيه ويجيب جبت ايه ده ليه ده ده, ده خمسة وسبعين يقول لك اه انا خدت ده الله دلوقتي ده بدا يفهم ده خمسة وسبعين انا خدت ده يبقى بيفهم ان في باقي وفي كذا تمام ساعات يا وما بيفهمش القصه دي مش رشيد تصرف لا ممكن برضو محترم جدا جدا واخ لكن في التصرف في المال ملوش في القصه دي ما الرشد فاني ازاي لا نعطيه المال يبقى لازم الشرط الثاني تحقق الرشد والرشد يعرف بالامتحان يمنح شيئا من التصرف مرارا مره مره مره مره أكثر أكثر أكثر بعد البلوغ لا من قبل البلوغ حتى إذا بلغ نعطيه المال قالوا ده اكبر دليل ان احنا بنعطيهم المال قبل البلوغ يبقى البيع صحيح في التصرفات اليسيره طيب اما المجنون فيزول الحجر بامرين ادواء الجنون والرجد نفس الكلام هناك البلوغ والرجد هنا ادواء الجنون والرجد اما السفيه اما السفيه فيزول عنه بزوال السفح والقص والتصافه والصلاح في, في التصرفات الماليه يتولى أمر المحجور عليه الارض اذا كان عدلا رشيدا ثم ورثه ويجب على من يتولى امره ان يتصرف بما فيه الصحه والانفع له على وجه اللزوم ان يحافظ على ماله ولا يسلف او يتصرف فيه ظلما وغثالا طبعا مين بقى اللي هيبقى ولي عن هذا السفيه أو الصغير أو أبوه إذا كان موجود طب أبوه ميت، اللي وصى به أبوه الوصي تفهمني ازاي طيب والذي يتولى أمر الصغير يقوم بالأحظ له الاحسن له وبالتالي يجي واحد يتكلم يقول له إيه؟ الصغير ده مثلا ورث بضاعة ورث أموال ورث أراضي ورث عمارات مات أبوه ورث صغير وترك هذا كله لا يجي الوصي انت بعت العمارة دي باثنين مليون ليه ما ممكن تتباع باثنين مليون ومئة ألف يقول لا ده انا كنت بعتها سعيدها كالقصة البيع عشان كان فيه ارض رخيصة باثنين مليون هخط فيها الفلوس هتكسب اكتر من مئة ألف يبقى مش, مش خضيط اكتر واقل انا بشوف الاحظ الانفع له كما تفعل في مالكة تماما فهمت ازاي؟ فما والحجوز بقى حساب ايه؟ لا انت دي بعتها ب 10 كان ممكن يبيعها ب 11 لا دي انت اشتريتها ب وكنت ممكن اشتريها ونص لا بنشوف هو عمل كده ليه فمن ازاي؟ ولهذا قالوا الاحظ الانفع ما قالوش الارقض ولا الأقل الاحظ والانفع الكلمه دي لها تفاصيل طويله في كتب الفقه يجمعها كلمه الاحظ والانفع الاحكام المتعلقة باء بالنوع الثاني اللي هو الحجر اللي مطحنته ذاك ولا بنحشر عليه لأنه صغير لأنه تفه لأنه مجنون لا إذا كان الحجر باء لا تفه ولا مجنون ولا صغير ولكن لما طحنت إيه لا تجوا عالم نبين دين لم يحل أجله لا يزهو قبل قبله لكن لو قرأت سفرا طويلا يحل الدين قبل خدمه منه فالغريب منعه من السفر حتى يوثقه كوهن او كثير مليء تمام يبقى المدين بدين نحجر عليه اذا حل الاجل ولا يريد السداد نحجر عليه عشان تشوفها نسيت ازاي لكن لو لم يحل الاجل مهمه المساله دي جدا يقول لك لا باتحذين الحجر عليه عشان بعد شهر ومعارشه يخطل ايه وشكله مش هيدفع مايش دعب القصة دي اجلك لسه علية التشكور ما تتكلمش في الحجر عليه يجيخ شكله رصاب وهيعمل مش عارف ايه ما رفقش باي حق حجر عليه حل الاجل ولا محلش محلش لان ملكش حاجة عندي ولا عنده لغاية لما يحل اجل هذا الايه ادي طب لو اراد ان يتافر ما ظنه السفر ما إيه؟ ايه هروب وزمان سفر بيبقى احتمال كبير اوله ما يجيش قطاع طريق وسراق وقصه زي كده احنا داخلين في احوالنا لحاجه زي كده برضه السفر اصبح فيه قلق شديد جدا تعفو أنتم مرجعين دلوقتي رجعوا معايا سنين ساعات كده بقاله سيبونيش لوحده تاملني <تصفيق> زي يا اخوانا فا فأصبح المساله دي بيتكلموا فيها انا عليا دين وهسافر انا مسافر السعوديه مسافر الكويت وعليا دين لفلان هيحل بعد شهرين انت مسافر وراجع بعد اسبوع ولا مسافر وهتقعد لا مسافر واقعد لا الأجل سيحل وانت مش هنا يا إما توثقني برهن اديني رهن وإما تجيب لي ضامن او كفيل تطلبوني ازاي او اتنازل أنا عن هذا الحق انا دي مساله ليا انا لصاحب الذمه طيب. اذا كان مال المحذور عليه اكثر من الدين الذي عليه الله فهذا الله. لا يحذر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبه فان امتنع حبس وعذر حتى يوفى حتى يوفي الدين فان امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة لأن لا يضر في ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا يضر بأصحاب ديون تمام حل معاد الدين حاجة من الاثنين. ماله أكثر من الدين ولا أقل من الدين فهو دي النقطة دي بتكلم عن كده يبقى أنك النقطة في طالف وباء ماله أكثر من الدين ده ألف بعد ذلك في الصلاة الثاني أما إذا كان ماله أقل من الحالة به إذا كان ماله محجور عليه أكثر من الدين الذي عليه ما بنحجرش عليه قل له وقف الدين. ممتنع برضك ما نحجرش عليه نحبسه ممتنع معذارك يجلد له جلدتين. فهمني ازاي؟ يتعاقب تعذير حتى يوقف الدين امتنع بعد هذا كله خلاص نتدخل في ماله شفتوا ازاي المال ليه خرمة فن مش تهلك تخش على واحد وتحجر عليه طيب اذا كان المال اقل مما عليه الدين الحال فمباشرة نعمل ايه؟ نحجر عليه هتضيع الحاجة هتبوزد هو عليه مليون وكل اللي بيملكه ألف نلحق نحط ايدينا على ال ألف قبل ما نعمل اي حاجه شوف الناس دي ازاي اي والله كتير مننا ما بفهمش الكلام ده وقعدوا يدور على حاجات كتير وبتاع ركز ركز حط ايدك على المال الاول الموجود ده عليه مليون هو المال ده يغطي حاجه يا ابني اسمع كلامي حط ايدينا على الموجود فهمني ازاي يبقى حجرنا عليه وضمنا الموجود ده هنبيع وخدنا ستمية نبدا نفكر بقى في البدايه لانك لو تاخرت عن الحج ضع من ستمئه مئتين في مئه في مئتين مش هتلاقي حاجه في الاخر فاذا كان المال اقل نحته عليه مباشره حتى لا يضر بالغرماء ولا يمكن المدين من التصرف في ماله لا يتبرع ولا يهب ليه ازاي لان كل ده هيضر الاصحاب الديوت ايه رايكم شفتوا الاسلام تطبيق شريعة وتطبيق الشريعه تطبق عقيده ودينا لكن فعلا راضين لله يا رب تحس انك هتعيش امن فاهم ازاي حاجه ما بتضيعش في الاسلام القاضي فاهم وهيحجرك لك هنا ويوقف لك هنا ويظبط لك الامور لكن بعيد عن الشر ضياع ضياع في كل المقاييس ضياع في الدنيا قبل الضياع في الاخره فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا اهلا لذلك والله هي نعمه من ربنا لو من علينا بيها اكبر نعمه ولهذا ارى ان اكبر سبب انه لا تطبق فينا الشريعه اننا لسنا اهلا لهذه النعمه خساره فينا النعمه دي احنا مش مستمسكين بالشريعه مش مستمسكين بالعقائد الاساسيه بدلنا يبقى ربنا يمن علينا